وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ دِينًا قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَا الذي وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر النعاق وأبوه شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الضل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحدى هما تمشي على السحيا، إن قالت قالت إن أبي يدعوك ليجذيك أجر ما تقيت لنا، فلما جاءه وقص. قال عليه القصص قال لا تخف ما جوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابتي استاجر إن خير من استاجرت القوي الأمين قال انني اريد ان انكحك افت ابنتاي هاتين على ان تجرني ثماني حيجج فان اتممت عشرا فمن عندي وما اريد ان اشق عليك